تَقُولُ اللَّهُ الَّذِي آتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ وَلَكِن أخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط, من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقابة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم أَوَقَدْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ وَأَنْتُمْ أَعْمَىٰ أَنْتُمْ أَعْمَىٰ وَأَنْتُمْ أَعْمَىٰ وَأَنْتُمْ أَعْمَىٰ وَأَنْتُمْ أَعْمَىٰ وَأَنْتُمْ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 فَإِنَّتَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ تَتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ تَتَّقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِ يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم وريماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين اَامِنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ما سلف ومن عاد فيا الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس والشهر الحرام والهدية والقلايد.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 طيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.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 الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَفُسَكُمْ لَا يَغْرُرُكُمْ الْضَلَّ إذْ هَتَّدِيْتُمْ إلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حور أحدكم الموت حين الوصية ثنان حين الوصية ثنان ذواعدين منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم إن أنتم غربتم في الأرض فأصابتكم نصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان عن بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله اننا اذا لمن الاثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما مقامهما من الذين استحق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 إذ أيةك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتافخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكماه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وَإِذْ أُوحِيَتُ إلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَّآ مِنُّا بِوَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا إِدَتَّ مِنَ السَّمَاءِ قَالَتْ تَقُولُ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ أَلَا سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ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 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك, ذلك الفوز العظيم ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير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 وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروكم أهلنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكّل لكم ما لم نمكّل لكم وأرسل السما عليهم مدّرارا وجعل الأنهار تجري من تحتهم فأهل لَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ طُرُقًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أُنْزِلَ مَلَكٌ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثم ما لا ينظرون ولو جعل الله ملكا لجعل رجلا وللبسنا عليهم. ما يلبسون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم ظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة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 أنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون